موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا يا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يزبون فيها يذبون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار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 لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوته في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ربنا هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون, النار يعرضون عليها غذوا النار يعرضون عليها غذوا وعشيا جُنُونٌ وَعَشِيَةٌ وَيَوْمَ تَكُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ اتَّخَذَ جُنُفًا فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَا فَيَقُولُ الضعفا. استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نُصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فيها. إن الله قد حكم بين العباد ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينا قاله فدوع و دعاء الكافرين لله في ضلال إن لنا نصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشنال يوم لا ينفع ولهم اللعنة ولهم سوء